وَلَ قَدِجَ عَ النَّابِ السَّمَاُِروجَ وَزَيًْا النَّهَالِ غِرل وَحَافِظ النَّه مِن كُّ شَيقَانِ الرجِيم إِلَّا مَنْ ْتَمقَ السَّمَّ فَأَتْ بَعغُ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 إِنَّا خَزَّائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ 117. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء كموه وَمَا كموه لَهُ أنتم له بخازنين 118. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن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 وَالْجََّ خَلَقُ نَاهُ مِن قَابِلُ مِن النَّ لِ السَّمُوم وَإِذ قَالَ رَبُّكَلِمَلَائِكَةِ إِّ خَالِِقُم بَشَرَم مِ صََصَالٍِ مِنْ, من حَمَئِم مسْلُون